ولا تكتموا الشهاده ومن يكتمها فانه اتم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في أو تخفوه يحاسبكم به الله 110. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير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 كما حملته على الذين من قبلنا 112. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين